Fifty Languages I'm 97 97 97 4 4 4 4 4 4 4 5 تلفازر خغنغق نح مشامي لقد نام مع ان التلفزيون كان مفتوحا لقد مع التلفزيون كان مفتوحا نح مشامي لقد ظل باقيا مع ان الوقت كان متاخرا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 لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام چاس لقد كان الوقت متاخرا ومع ذلك ظل باقيا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 ح مش ما أنه ليس لديه رخصة قيادة إلا أنه يقود السيارة مع أنه ليس لدي رخصة قيادة إلى أنه ييقود السيارة ماكو غ تن نح مش أن الشارع زلق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 ح право ي ر نح مشامي ماشينر زريف ليس لديه رخصه قياده ومع ذلك ليس لديه رخصه قياده ومع ذلك يقود سياره رغور صن شاغو ار نح الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة هر يسحق هر نح مشمي سكران ومع ذلك يركب الدراجه انه سكران ومع ذلك يركب الدراجه انها لم تجد وظيفه مع انها قد درست انها لم تجد وظيفه مع انها قد درست. وزم يغجة نح ؤمي إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها أام إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آام عش مشرقي شف عش ئ نح ؤمي إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود. انها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود انها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفه انها قد درست ذلك لا تجد وظيفه عش. وز ياروشتو شت نح مشامي وراشم دش عندها الام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب عندها الام ومع ذلك لا تذهب الى الطبيب اش اخشي ييب اروشتو نح مشامي ماشينه قيشيف